سبارك الذي جعل في السماء مروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليلة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يحيتون All oh. oh.